Famma in مِنَ min al mukarrabin, farouh ve rihan ve cennet naim. Vamma in can min achab كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وَتَصْلِيَةُ جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم